أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين, ولا يحض على طعام المسكين فوين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون أرأيت الذي يكذب بالدين أي أبصرط المكذب بالحساب والجزاء أرأيت الذي يكذب بالحساب والجزاء فوصفه الذي يدعو اليتيم الذي يدعو فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن تأملته، فإن تأملته أو طلبته، فهو الذي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا. فهو الذي يدفع اتفضل يا اخي يعني ده من غير استئذان يا اخي من غير استئذان يا اخي واحنا شرفنا بك جدا اخونا رضا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا ويكون في جنة يا رب العالمين يا رب العالمين طبعا احنا بالنسبه لمنهجنا في التفسير بناخذ من كتاب زبده التفسير والرابط بتاعه على الموقع بتاع الغرفه والسعدي يعني بناخذ من زبده والسعدي بلتزم بتفسير السعدي والزبده فان تاملته او طلبته فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا وقد كانت عرب الجاهليه لا يورثون النساء والصبيان سبحان الله يعني ولكن الاسلام اعلى شان المراه واعلى شان الصبيان فهذا هذا هو ديننا سبحان الله ولا يحض على طعام المسكين الا يحث نفسه ولا اهله ولا غيرهم على ذلك بخلا, ب... بخلاً بالماء. الذين هم عن ص... فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني فوالد المصلين اي الملتزمون لاقامه الصلاه ولكنهم عن صلاتهم ساهون اي مضيعون لها تاركون لوقتها ساهون اي غافلون عنها غافلون عنها غير مبالين بها غير مبالين بها نسال الله العافيه رب العالمين لا يرجون بصلاتهم ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا فهم عنها غافلون فهم عنها غافلون فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها نسأل الله العفو والعفية رب العالمين الذين هم يراؤون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون اي يراؤون الناس بصلاتهم ان صلوا أو يراؤون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم المتامل في هذه الايات يجد فيها ترهيب اسال الله العفو والعافيه فالانسان منا يا لا لابد وان يستشعر ان هناك نار وان هناك جنه وان الجنه حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات ف الانسان يا جماعه لا وان يتعاهد نفسه بماذا يتعاهد نفسه بالعلم ويتعاهد نفسه بالصحبه الصالحه ويتعاهد نفسه نفسه بالعمل الصالح ويتعاهد نفسه بان يدعو غيره لان الانسان لما بيقرا القران وبيستمع الى تفسير كلام الله من المؤكد اني في وقت من الاوقات قد تلامس ايه او يلامس حديث قلبه فينفعل القلب لهذا الحديث او هذه الايه فينتبه من غفوته وغفلته فيعبد الله سبحانه وتعالى او يترك معصيه من معصيه الله او ينقي نفسه من شائبه رياء او من شائبه شرك فعشان كده بنقول يعني احنا ربنا الحمد لله يعني نخلص جزء التلاتين وربنا تقبل منا يا رب العالمين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يعني معنى كده ان المفترض طبعا الخطاب لهذا للكافر الذي لا يؤمن بيوم الحساب ولا الجزاء طبعا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا الا الدهر فذلك الذي يدعو اليتيم فان تأملته او طلبته فهو الذي يدفع اليتيم عن دفعه عن حقه دفعا شديد سبحان الله فده جماعة تشبه يعني الإنسان لو فعل هذا الأمر الآن فهو تشبه بأهل الجاهلية فهو تشبه بأهل الجاهلية نسأل الله العفو والعافيه يا رب العالمين عشان كده جماعة يعني الإنسان لما يستشعر واحد ظلمك واحد ظلمك واحد أذاك تقول ده مش يا ما يكون ده مسلم مستحيل ان يكون ده مسلم سبحان الله ده انسان ولكنه ابليس ابليس في سورة انسان يعني ازاي واحد في هذا الزمن ونحن مسلمون والحمد لله يمنع النساء والصبيان من الميراث بيحصل ايوه بيحصل في هذا الزمان واحد يقول لك في بعض في بلاد الارياف يقول لك بيمنعوا البنات انه هم يورسهم تخيل ايه الحجة بتاعتهم يعني يرسوا مثلا ارض ولا يعني في حطة ارض ولا حاجة او بيت يقول لك عشان ورس مش, هنو... مش هندي حاجة للبنت طب ليه استاذ ليه حق يقول لك احنا هنجيب اغراب يسكنوا في بيتنا الأغراب دول قصدهم ايه قصده ولا حول ولا قوة إلا بالله جوزها زوجها وولاده فطبعا يعني ايه ازاي يعني ندخل أغراب بتنا سبحان الله يا اخي ده زوجها ولكن انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل ايه القلوب التي في الصدور بيحصل الكلام ده يا جماعه ايوه بيحصل هذا الكلام ولا حول ولا الا بالله حكالي اناس بهذا ال... بهذا المنطق الفاسد يقول لك ازاي هنجيب الغرب يقعدوا في بيتنا ناس الله بالنسبه لمن ضيع الصلاه تهاونا فيا ياخذي ال الراجح يعني مشيخنا قالوه يعني انه لا يقضي الصلاه التي عليه ولكن يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل ولكن ما يحاولش يرجع للموضوع تاني مره يحاول بقدر الامكان يروح مسجد بيطول شويه يروح مسجد في دروس يروح مسجد في خشوع يحافظ على الصحبه الصالحه يا يا حباه المسجد اهم حاجه ما يقطعش الصلاه ما يصليش في البيت لان الصلاه في المنزل ده للنساء خلاص وفي كتاب كامل 33 سبب لخشوع في الصلاه للشيخ محمد صالح المنجد نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه رب العالمين طيب ولا يحض على طعام المسكين أي لا يحث نفسه ولا غيره ماشي فطبعا لو لا يحث نفسه طبعا ايه ولا يحض على طعام المسكين لا يحث طبعا معناها الناس ولكن طالما مش يحث الناس بمعنى كده هو من باب او لا لا يحث نفسه طيب فهو المصلين اي الذين هم عن صلاتهم سهول اي غافلون عنها غير مبالين به طيب انت ايه مشكلتك انك تخشع في الصلاة مضيء ليه تضيع الصلاة تضيع الصلاة يبقى في مشكلة قدامك لابد ان انت تحاول تبحث عن سبب المشكلة وتحاول انك تتلافاها بمعنى واحد مثلا ما بيروحش الصلاة علشان لوحده في العماره ما حدش بيشجعه ده سبب السبب التاني ما بيستشعرش روحانيات في المسجد السبب التالت عد بقى أسباب كتيرة نقول اقرأ يا اخي تلاتة وثلاثين سبب لخشوف الصلاة لانها ايه وانها لكبيرة اي شاقة الا على الخاشعين فهي كبيرة وشاقة وعظيمة على الشخص الذي لا يخشى لذلك من اراد ان تكون الصلاة متعة وتعبد وذل وخشوع وسكون عليه أن يخشع في الصلاة فمن ضمن الأشياء التي تساعد على الخشوع في الصلاة أولا تنويع الأذكار ثانيا تنويع الآيات أنت امسك جزء الثلاثين المرادي في قصر الصور قول صوت النبع لحد ما يخلص المرة الثانيه الركعه الثانيه تقول النازعات المره الثالثه وهكذا في الصلوات الجهريه حاول انك تنصت للامام تنصت للامام جيدا وتستمع له جيدا يا جماعه في صوت جماعة ولا انا في صوت جماعة طيب الحمد لله خلاص كده ماشي فمن ضمنها تنوع الأذكار وتقول الذكر بتأوده بهدوء اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت اللهم خشع سمعي وبصري ورؤ... طيب الله يكرم اختنا خديجه تستشعر الدعاء واحده واحده كده خلاص في السجود سبحان ربي الاعلى سبع مرات ماشي وبعد كده ادعوا بخيري الدنيا والاخره سبحان الله انا عايزكم يا جماعه تحملوا خطبه للشيخ الانصاري الله يحفظه في موقع ويتو الله ويتو الله يا رب بس يكون ايه حاطين هنا ال ااا كليب سورس لا مش ده بس يكونوا حاطين الموقع هو موجود في موقع طريق الله الشيخ الأنصاري عميد الأنصاري و... وتخش على مجموعة اسمها الربانية السمحه الربانية السمحه خلاص موقع ممتاز جدا جدا يا جماعة وربنا ربي جازي اللي عملوا هذا الموقع فمن ضمنها الذكر وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري سبحان الله فالإنسان منا جماعة يعني بقول حتى أقول أن الصلاة بدون ذكر لا تصح سبحان الله فعشان كذا جماعة بنقول أن الإنسان منا لابد وأن يستشعر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى يستشعر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ويستشعر أنه يطلب من الله وأنه يدعو الله سبحانه وتعالى فإنت في السجود ادعو الله يا رب أنا مثلا دلوقتي حاولت أدعية بقدر الامكان سبت أدعية اللهم اخبطني إليك وأنا ساجد اللهم اخبطني إليك وأنا ساجد يعني موظف على الدعاء ده بحوالي بقالي سنتين دلوقتي يعني من 2010 شهر واحد آمين رب العالمين الله رب العالمين أن يحسن خاتمتنا روح علشان تدعي بهذا الدعاء أو أي دعاء آخر بخيرات الدنيا والآخرة واستشعر الدعاء ده وكرر الدعاء ده واخذ مثلا دعاء مع تاني اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي دعاء ثالث اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا المتقين أمامه واحد يقول لي تبدأ القرآن هقول لك إحنا سألنا العلماء قال لك طالما أنت بتدعو ماشي في السجود القرآن ماشي لكن لا تقرأ قرآن في السجود أو الركوع لأن شيخنا الشيخ جمال الملك بحفظه الله قال الركوع والسجود هذا فيه مذل والقران عظيم فلا يقرا القران في موضع مذل لانه لانه علي القران هذا فيه علو وسمو ورفعه فلا يصح انك تقرا القران في موضع ذل القران عزيز فلا يصح ان انت تقرأ القرآن وانت في موضع ذل سواء في الركوع او في السجود ولكن اجاز العلماء ان انت تدعو من القرآن في السجود خلاص بالنية الايه انك تدعو في السجود خلاص هذه الاشياء كلها سبحان الله تشجع الانسان على انه هو يذهب الى المسجد الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون غير مبارين به لا يرجون بصلاتهم ثوابا صلوا اهوا راحوا خلاص اهو الاسم ايه راح فني ابني راح صلى يابا سبحان الله راح فني حج راح صلي حج لا لابد ان انت تستشعر فيها الثواب وتقرأ ان شاء الله الكتاب ده هو وارد تشتروه 33 وثلاثين خشوع في الصلاه اللي اختنا مو خديجه وضعت الرب بتاعه نسال الله سبحانه وتعالى ان يفدنا بهذه الكتب يا رب العالمين الذين هم يراؤون اي يرون الناس بصلاتهم ان صلوا الحاج راح فين راح يصلي الحاج جاي منين جه من جيم الصلاه لا انت تريد رضى الله سبحانه وتعالى أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى يعني الطفل صغير كان إيه أبو قال له قال له حنا ليه بنصلي فقال له عشان ربنا يحبنا فالطفل الصغير تعلقت فيه هذه الكلمة أن هصلي علشان ربنا يحبني هصلي علشان ربنا يحبني لدرجة ان هو تعب في يوم الايام وهذا الطفل كان مريض فنازل صلي فابوه بيقول له انت يا ابن تعبان فقال له لا انا هصلي علشان ربنا يحبني وطلع ربنا يحبني هيشفيني ان شاء الله وفعلا ما انوصل للمسجد إلا شفاه الله سبحانه وتعالى فبعض الكلمات التي قد يستهين بها الإنسان ممكن تغير حياة شخص حياة إنسان حياة ضائع حياة طفل حياة صبي حياة امرأة ينقل هذا المرء من الظلمات إلى النور بكلمة بدعوة بابتسامة ليس ذلك وفقط ولكن بخدمة بسيطة جدا جدا ممكن إنسان يعملها ويرفع الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين سبحان الله خلاص؟ طيب الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أي طبعا يراءون بالصلاة أو بأي عمل من الأعمال فعشان كده جماعة الإنسان قبل ما يعمل العمل يستشعر أن هذا العمل لله يعني العبد لله كان قاعد في متغمر ساب متغمر راح العاشر طب متغمر أنا كنت رايح جاي رايح جاي طب لمين لله أو لغير الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اعمالنا خلص من وجه الله أنت هتمشي من مكان أو الناس هتمشي من مكان مش هينوبك إلا ما خلصت فيه لله سبحانه وتعالى فقط ما اخلصت لله سبحانه وتعالى هو اللي هينوبك لكن إذا, اذا اذا طلبت او فعلت شيئا لغير الله سبحانه وتعالى انت هتمشي او الناس هتمشي سبحان الله ولا يبقى الا ما كان الله سبحانه وتعالى خلاص انا قاعد دلوقتي في العاشر انا راح جاي على المسجد او انا دلوقتي بدي درس الدرس ده لله وللغير الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون لله خلاص طب دلوقتي الموجودين ثلاثة سمعيني هل معنى كده ثلاثة لا ده عاد دا دون, دون المستوى المطلوب لا ادعو لله سبحانه وتعالى كان معك حتى واحد لان انت لما تدعو تدعو لله يعني لا أدعو لعدد يعني مش هينفع ما سيقول لابد أن يكون على الغرفة عشرين واحد أو الدرس اللي الواحد بيقوله في المسجد لابد أن يكون في مثلا خمسين مين قال كده؟ مين قال كده؟ خلاص؟ لازم يا جماعة تستشعر أن أنت طالما بتقول حاجة بتقولها لله يبقى حتى لو كان قاعد معك واحد واحد آه ان شاء الله يا سيدي مفيش حد خالص كده كده بتتسجل انت بتسجل وبترفع على الموقع يجي اي حد بعد كده يلاقيك ايه سجلت وديت الدرس وتدي بحرارة وبقوة لو قدامك الف زي ما قدامك واحد اما انت بتدي المية هو أنت بتدي لله وده للعبد هو أنت بتدي عشان أنت قدامك عدد سبحان الله فالأمر ده يا جماعة في المطال الخطورة ان الواحد يرأي بالأعمال كده يا جماعة ما حدش هيفضل يعني كنا على سبيل المثال برنامج برنامج برنامج, برنامج فرق قعدنا ندي في شوية وفجأة البرنامج عملوله بلوك على, على مصر والجزائر والمغرب والأردن سبحان الله برنامج كامل تعمل, تعمل بلوك لهذه الدول فلن يدوم إلا لله سبحانه ما كان لله سبحانه وتعالى سبحان الله البرنامج ده الله أعلم هنستمر فيه ولا مش نستمر فيه العبد لله يجلس يعطي درس لله يستمع لله سبحانه وتعالى لا يرجو إلى الله سبحانه وتعالى لأن إذا العبد طلب شيئا لله الله سبحانه وتعالى يعطيه بعد ذلك الدنيا تاتيه ان شاء الله زي واحد كده راح محل كباب فبيقول له انا عايز طلب رقم واحد طلب رقم واحد ده مثلا بمائه جنيه فمائه جنيه يا جماعه هيبقى معها هيجي معاها سلطه هيجي معاها سلطة الطحينة هيجي معاها عيش هيجي معاها عصير طب أنا ما طلبتش يا جماعة إلا طبق رقم واحد ده اللي هو اللحمة بس ومش. يقوله ماشي ما احنا الطلب ده هو يشمل الحاجات الهامشية دي معنى التشبيه معنى المثل ده إن الواحد لما بيضطه بالحاجات العالية أو الغالية قوي. بتيجي معاه الحاجات الدنيئة لكن لو واحد لو دخل محل فول لو طلب عايزين طبق فول فيسألك يقول اجيب لك معاه سلطة خذين بالكم اجيب لك معاه سلطة لكن لو واحد دخل وطلب كباب ما حدش يجي اسأله يقول له اجيب لك سلطة سبحان الله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الماعون اسم لما يتعاره الناس بينهم يتعاور اسم لما تعاوره الناس بينهم من الدلو والفاس والقدر وما لا يمنع كالماء والملح وقيل الماعون اي زكاه اي يمنعون زكاه أمواله الشيخ السعدي قال ارايت الذي يكذب بالدين يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده رأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث أي أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاء به الرسل فذلك الذي يدع اليتيم اي يدفعه بعنف وشده ولا يرحمه لقساوه قلبه ده مش قلب ده ده حجر سبحان الله ده مش بقول ده يكون قلب ده لا ده اكيد ده حجر ولكنه في صورة قلب ولانه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ما هو سبحان الله الواحد لماذا يتجرأ على معصيه الله لأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا خلاص فعلشان كده بتجد نسأل الله العفو والعافية هذه الأفعال العجيبة الغريبة اللي انت تشك لده مسلم أصلا طيب فذلك الذي فهو بتشبه بصفة من صفات الكفار هو تبص تلاقي ايه واحد بيدوع اليتيم ماشي طب هل هنطلق على هذا الرجل هل هنطلق على الرجل الذي يفعل صفة من صفات الكفر كافر لا هو يرفع وتشبه بصفة من صفات الكفار ولكن لا يجوز ان احنا نطلق عليه لفظ ايه كافر خلاص كده طيب وطبعا ده المصدق خلاص طيب هو الاخ رضا مشي ولا ايه طب اقعد تشرب شاي طيب اجيب لك شاي لا هو احنا لسه قلنا حاجه اه ده الاخ تبع جماعه ان لله وان عليها راجعون نعم نعم طب تشرب طب اقعد تشرب شاي طيب <تصفيق> شاء الله. والسؤال ده كان اختبار ما شاء الله شفت الواد ودمه يعني الود ايه الواد مدقد قوي يا سبحان الله ماشي هو طبعا دي مدرسة تانية خالص غير مدرسة بتاعتنا خالص بس الله عفو فيها صح يا خطاب معنا دي مدرسة غير مدرسة خالص يعني هقول له ايه ده طيب ولا يحض غيره على طعام المسكين ومن باب أولى بنفسه لا يطعم المسكين سبحان الله ما ليش خير في الناس ما ليش خير في نفسه طيب فويل للمصلين أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهوا أي مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لاركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاه التي هي أهم الطاعات التي هي اهم الطاعات وافضل القربات والسهو عن الصلاه هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم واما السهو في الصلاه فهذا يقع من كل احد حتى من نبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمه فقال الذين هم يراءون اي يعملون الاعمال لأجري, لأجري رئاء الناس ويمنعون الماعون أي يمنعون اعطاء الشيء الذي لا يضر اعطاؤه على وجه العاريه او او الهبه كالاناء والدلو والفاس ونحو ذلك مما جرت مما جرت العاده ببذلها والسماحة به ما شكرا يا طيب فهؤلاء بشدة حرصهم يمنعون الماعون فكيف بما هو أكثر منه وفي هذه الصورة الحث على إكرام اليتيم والتحدود على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال وفي جميع الأعمال أيضا والحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يفعل ذلك والله سبحانه اعلموا بالصواب وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته